غير المرطوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا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 يَقُولُونَ نَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ اهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لعنوا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُخْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَادٍ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 سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا بز حكيم وََّذينَ آمَنوا وَمِن الصَّالِحاتِ سَُ دَخِرُون جَ سَنُ دَخِرُون جَن مات تَجر مِ تَتحهَا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 والله ليمّا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا